ا ل ص ل ا ة والسلام على اشرف ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين و ب ع د نواصل ما كنا ابتدانا به من ق ر ا ء ة مباحث ا ل أ م ر في كتاب المحصول ابن العربي رحمه الله تعالى、نعم. قال المساله الثالثه في مطلق لقبه افعال وقال آ خ ر و ن محملها الوجوب ل أ ن ه هو الظاهر وقال اهل الحق يتوقف فيه او لا يصح دعوى بشيء فيه لان من تعلق بالاباحيه و ف ر و من فرع الاستصحاب الفقهي وهو من اصعب, أصعب الادله ولانه ادعى الاقل ولا اقل في, في مسالتنا بل كل معنى منها مستقل و أ م ا من تعلق بالوجوب فلا يخلو أ ن يدعي ذلك نظرا أ و خبرا والنظر لا طريقه له في م س أ ل ت ن ا ل أ ن النظر العقلي لا مجال له فيه والنظر, والنظر الشرعي وهو القياس يسوغ اثباته لا يسوغ اثباته و أ م ا الخبر فلا يخلو أ ن ي د ع و ذلك ل غ ة أ و شرعا أ و احادا أ و تواترا وشيء من القسمين لم يوجد في واحد من القسمين ولو وجد فيه الاحد ل م تستقل ل إ ث ب ا ت ه ا فوجب التوقف والى الامر الى العقد الذي عقدناه في ا ل م س أ ل ة التي قبلها والمختار فيها قرينة قوله في مطلق يعني إذا لم يكن مع صيغة إفعل قرينة في يعني يكن صيغة لم إفعل مع إذا على أ ي شيء تحمل حملها المؤلف على التوقف قال يتوقف فيها بناء على قول ا ل أ ش ا ع ر ب أ ن ا ل أ ل ف ا ظ لا تدل على المعاني بنفسها و إ ن م ا بحسب القرائن المحتفه بها والصواب أ ن ص ي غ ة إ ف ع ل تدل على الوجوب بذاتها فهذا هو الذي تفهمه العرب وهذا هو الذي تدل عليه العقول وهذا هو الذي دلت عليه النصوص ا ل ش ر ع ي ة قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم و من يعصي الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبينا ف ب ي ن أ ن المؤمن ليس له خ ي ر ة عند ورود ا ل أ م ر و أ ن مخالف ا ل أ م ر يعد عاصيا و يدل على هذا قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أ م ر ه أ ن تصيبهم ف ت ن ة او يصيبهم عذاب اليم توعد تارك ا ل أ م ر ب ا ل م ص ي ب ة و العذاب ا ل أ ل ي م و لا يكون هذا إ ل ا عند كون لا يكون هذا الا عند كون الامر دالا ً على الوجوب بنفسه و يدل عليه قوله تعالى قل اطيعوا الله و الرسول ف إ ن تولوا ف إ ن الله لا يحب الكافرين توعد على ترك ا ل ط ا ع الاوامر ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى ب ر ي ر ة ليشفع لها في الرجوع إ ل ى أ و في الابقاء على زوجيتها من مغيث قالت أ ت ا م ر ن ي قال لا إ ن م ا انا شافع فدل هذا على أ ن ه م يفهمون أ ن ا ل أ م ر بمجرده يكون لي الوجوب ولما أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم أ ص ح ا ب ه يوم ا ل ح د ي ب ي ة ب أ ن يحلقوا رؤوسهم ويذبحوا هديهم و ت أ خ ر و ا عتب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لولا أ ن اشق على أ م ت ي ل أ م ر ت ه م بالسواك عند كل ص ل ا ة والسواك مندوب م ع ذلك نفى ا ل أ م ر به مما يدل على أ ن ا ل أ م ر للوجوب والنصوص في هذا كثيره ذ ه نماذج منها والقول ب أ ن ا ل أ ل ف ا ظ لا تدل على المعاني بنفسها الذي يتبناه الاشاعر قول يعجب المرء منه إ ذ ا لم تدل ا ل أ ل ف ا ظ على المعاني بنفسها فما ا ل ح ا ج ة ل ل أ ل ف ا ظ لنقتصر على ا ل ق ر آ ن وتكفي ن ا ل ق ر آ ن تدل على هذه المعاني نعم قال ا ل م س أ ل ة ا ل ر ا ب ع ة في اشتراط العلم بالتمكن من ا ل أ م ر قبل الفعل قال أ ب و هاشم من ا ل م ع ت ز ل ة لا يجوز وقال القاضي رحمه الله يجوز و ا ل م س أ ل ة المتردده ة بعباراته وعلى كل حال هي ر ا ج ع ة الى ا ل أ ص ل السابق وهو تكليف ما لا يطاق و القاضي رحمه الله انه صار الى عدم ا ش ت ر ا ك خوفا من التكاسل والتوام في تحصيل العلم له فيدعو ذلك الى اغتراب المنيته المكلف قبل ا ل ش ف ت ف إ ذ ا قدرنا عنه فيكاد يرتفع, يرتفع هذا الخلاف ويبقى الخلاف في ا ل م س أ ل ة ا ل خ ا م س ة ويبقى ا ل خ ل ا ف في ا ل م س أ ل الخامسة ة وهي أ ن التمكن من الفعل هل و شرط في الزام ا ل أ م ر ام لا فذهب أ ح م د بن محمد رحمه الله الى ن الامر به يثبت في ذ م ة المكلف قبل التمكن من الفعل وقد فوقت ف ذلك علماءه فقال للشيخ من أ ه ل م ذ ه ب 私の言葉はあなた ن 言葉はあなたの言葉はあなたの言葉はあなた ل 言葉はあ ل たの言葉はあなたの言葉はあなたの言葉はあなたの言 ي はあなたの言葉はあなたの言葉はあなたの言葉はあなたの言葉はあなたの言葉はあなたの言葉はあなたの言葉はあなたの言葉はあなたの言葉はあなたの言葉 قضاء ما ف ا ت ه ا ل م ص ل و في حاله وما ي د فما لم يدرك, يدرك شيئا من وقته فترجع ا ل م س أ ل ة ك ف ه ي ة وهي في مسائل الخلاف ا ل مذكوره ا ل م س أ ل ة السادسه قول هذا ا ل م س أ ل ة ا ل ر ا ب ع ة المراد بها هل يشترط في الامر أ ن يعلم ب أ ن ا ل م أ م و ر سيتمكن من فعل ما أ م ر به أ و لا ف أ ن ا عندما أ م ر ك ب أ م ر هل يشترط أ ن أ ك و ن عالما بقدرتك على هذا الامر على فعل ا ل م أ م و ر به أ و لا يشترط ذلك و هذه ا ل م س أ ل ة م ب ن ي ة على م س أ ل ة القضاء و القدر فلا شاعره يقولون نحن مجبورون في أ ف ع ا ل ن ا بل يقولون ليس لنا فعل إ ن م ا هي كسب مجرد بس ص ف ة نتصف بها و إ ل ا فهي من فعل الله إ ذ ن الامر جل وعلا إ ذ ا أ م ر ن ا ب أ م ر هل يشترط أ ن يكون سبحانه عالما ب أ ن ن ا نقدر على فعل ا ل أ م ر أ و لا قال ا لا م ل ش ا ع ر ة يجوز أ ن ي أ م ر الامر ب أ م ر يعلم أ ن المكلف لا يقدر عليه بل أ و ا م ر الله كلها من هذا الصنف ل أ ن ن ا ليس لنا أ ف ع ا ل على مذهبهم وليس لنا ق د ر ة وبالتالي فكل أ ف ع ا ل ن ا في غير قدرتنا الم... ليست افعالا ل ل هي ف ع ا ل ا لله ومن هنا فقد ي أ م ر ن ا الله بما لا نقدر عليه وبما يعلم سبحانه أ ن ن ا غير قادرين على امتثاله من يقول هذا الشاعر والشائر تقدم معنا كلامهم في م س أ ل ة تكليف ما لا يطاق ا ل م ع ت ز ل ة يقولون لا ي أ م ر الله بشيء إ ل ا وهو يعلم أ ن المكلف يتم... سيفعله أ و يتمكن من فعله فاعترض عليهم المعترض وقال الله أ م ر ب ا ل ص ل ا ة لكن بعض الناس لم يصل ي قالوا ل أ ن الله لم يعلم أ ن ه م سيتركون ا ل ص ل ا ة والعياذ بالله بناء على قولهم يشترط في الامر أ ن يكون عالما بتمكن ا ل م أ م و ر من امتثال ا ل أ م ر والصواب في هذا أ ن نقول إ ن ه يشترط في أ و أ ن ه لا يتوجه ا ل أ م ر إ ل ا لمن كان قادرا على فعل المامور به و ا ل ق د ر ة ليست ا ل ق د ر ة ا ل م ق ا ر ن ة بل ا ل ق د ر ة التي هي ا ل س ا ب ق ة التي هي وجود ا ل آ ل ا ت لا ي أ م ر الله عز و جل المقعد بالقيام ب أ د ا ء ا ل ص ل ا ة في عدم وجود آ ل ة القيام لكن من علم الله أ ن ه لا يصلي يتوجه إ ل ي ه ا ل أ م ر بوجوب ا ل ص ل ا ة ف إ ذ ا لم يتمتثل عدما عاصيا ومخالفا كيف ي أ م ر به يامره ب ا ل ص ل ا ة وهو يعلم أ ن ه لا يتمكن من أ د ا ء ا ل ص ل ا ة لسبق القضاء ب أ ن ه لا يصلي نقول عدم صلاته ليس لعدمين لانها م و ج و د ة عنده و أ م ا سبق العلم فلا يقال ب أ ن ه ينفي ا ل ق د ر ة ف أ ن ت تقدر على أ ش ي ا ء و إ ن كان الله جل و علا لم يقدر أ ن ك تفعلها ففرق بين ما يقدره الله و بين ما يكون في ا ل ق د ر ة و ا ل ا س ت ط ا ع ة أ م ا ا ل م س أ ل ة ا ل خ ا م س ة فهل التمكن من الفعل شرط في إ ل ز ا م ا ل أ م ر به التمكن من الفعل له عوارض من مثل ا ل إ غ م ا ء و النوم و نحو ذلك فهل يمكن أ ن يتوجه ا ل أ م ر بالشيء مع عدم التمكن من الفعل أ و لا شنع المؤلف على مذهب أ ح م د في هذه ا ل م س أ ل ة مذهب أ ح م د و هو مذهب ا ل س ن ة أ ن التمكن من الفعل ليس شرطا في ا ل أ م ر و لذلك النائم يؤمر ب ا ل ص ل ا ة ولا يتمكن من الفعل لكنه يطالب بقضائها فعندما شنع في م س أ ل ة المغمى عليه م س أ ل ة النائم أ و ض ح وفيها دليل يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن ص ل ا ن او نسيها بل يصليها إ ذ ا ذكرها لا ك ف ا ر ة لها إ ل ا ذلك بل هناك م س أ ل ة أ و ض ح من هذا و إ ن كان فيها موطن خلاف و هي م س أ ل ة ا ل م ر أ ة الحائض ب ا ل ن س ب ة ل ل ص و م تصوم أ و لا تصوم لا تصوم و بعد رمضان تقضي إ ذ ن الصوم ا ل أ م ر بالصوم توجه إ ل ى ا ل م ر أ ة الحائض و هي لا تتمكن من الفعل ب د ل ا ل ة أ ن ه ا تؤمر بالقضاء بعد ذلك ف إ ن قال قائل ا ل م ر أ ة الحائض لا تؤمر بالصوم بعد في رمضان إ ن م ا تؤمر بالقضاء بعد رمضان فنقول حينئذ ن لو قدر أ ن ا م ر أ ة أ س ل م ت يوم تسع و عشرين رمضان على مقتضى كلامكم السابق يجب عليها قضاء أ ي ا م عدتها حال كفرها أ ي ا م ا ل ع د ة التي مرت عليها حال الكفر يجب عليها أ ن تقضي هذه ا ل أ ي ا م فدلنا هذا على ف ط ل ا ن مذهبهم ل أ ن ه م لا يقولون بلازمه واضح هذا ولا اعيد شرحها ع ي د الشرح ا ل م ر أ ة الحائض في رمضان هل تؤمر بالصوم في رمضان هي تؤمر بالصوم و يتعلق بذمتها لكنها تمنع منه لوجود المانع بدلاله أ ن ه ا بعد رمضان تؤمر بقضاءه اعترض علينا معترض و قال الحائض لا تؤمر بالصوم في رمضان إ ن م ا أ م ر ت بالصوم يوم العيد فيكون صيامها بعد رمضان أ د ا ء و ليس قضاء و الجواب عن هذا أ ن نقول هذا الكلام ليس بصحيح ب د ل ا ل ة ا ل م ر أ ة التي لم تسلم إ ل ا في آ خ ر يوم من رمضان لو كان ا ل أ م ر بصيام هذه ا ل أ ي ا م ما جاء للحائض الا يوم العيد لكانت هذه ا ل م ر أ ة التي أ س ل م ت قبل يوم العيد بيوم تطالب بقضاء ايام عدتها أ ي ا م حيضها حال ة كفرها و نقول لها أ ن ت خ م س ة أ ي ا م حيضت خ م س ة أ ي ا م في رمضان اقضيها بعد رمضان ق ل ت أ ن ا ما أ س ل م ت إ ل ا في قبل غروب الشمس ل ي ل ة الثلاثين ب ل ح ظ ة كيف ت م ر و ن ي بالقضاء نقول هذا ب ا ل إ ج م ا ع أ ن ه ا لا تؤمر بالقضاء فدل ذلك على أ ن ا ل م ر أ ة الحائضه ا ل م س ل م ة على أ ن ا ل م ر أ ة ا ل م س ل م ة الحائض في رمضان تؤمر بالقضاء أ و او يتعلق الصوم ب د م ت ه ا في رمضان و لا يتعلق الوجوب ب د م ت ه ا بعد رمضان و بالتالي تشنيع المؤلف على مذهب أ ح م د في قوله ان ا ل م أ م و ر به ي ث م ت ب ذ م ة المكلف قبل التمكن من الفعل ليس في محله و له نظائر ك ث ي ر ة في الشريعه بالاتفاق في م س أ ل ة النائم و م س أ ل ة الناس و كذلك في م س أ ل ة الحائض على الصحيح نعم ا ل م س أ ل ة السادسه اذا هدف من مطلق الامر الملوك و ا ل إ ن س ا ن よく聞いてみる فذلك فكذلك الأمر وعرض هذا ب أ ن قال الامر بالشيء نهي عن ضده فوجب ان يكون حكمه حكما نهي المسلك الثاني قال ان المكلف اذا علم بالامر توجهت عليه ثلاثه فروع ا ل أ و ل اعتقاد الوجوب والثاني العزم على الامتثال والثالث فعل المامور به وقد ثبت وتقرر ان اعتقاد الوجوب والعزم على الفعل وقد ثبت وتقرر أ ن اعتقاد ا ل أ ن و ب والعزم على الفعل فرضان متكرران و ك ذ ل ك يجب أ ن يكون الثالث وهو فعل ا ل م أ م و ر به متكررا أ ي ض ا الجواب أ ن هذا مما لا ي ص ق التمسك به في م س أ ل ت ن ا ل أ ن ه قياس ولا يثبت مثلها بالقياس واما اوه ان ا ل أ م ر بالشيء نهي عن ظله فباق على ما ي أ ت ي بيان ف موضعه شاركونا تعالى و أ م ا ا ل م س ل م الثاني ف ت ع ر ض به ضعيف ل أ ن ه قياس أ ي ض ا والقياس كما قدمنا فرع لا يثبت في اصل جواب اخر وذلك أ ن اعتقاد الوجوب إ ن م ا وجب فيه الدوام ل أ ن ه م ب د ي على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يجب أ ن نعتقد دائما و أ م ا العزم على ا ل ا ن ت ث ا ل فلا نسلم أ ن التكرار فيه واجب بدليل أ ن ه لو ذهل لم ي أ ث ر و المختار أ ن مطلق ا ل أ م ر يقتضي فعله يقينا في ا و ج و ب و به يحصل الامتثال و سائر ا ل أ ف ع ا ل م خ ت م ل شانها موقوف على الدليل بيانها نعم قل المؤلف هنا مطلق ا ل أ م ر ما معناها ا ل أ م ر المجرد عن القرائن مطلق ا ل أ م ر تعني ا ل أ م ر المجرد عن القرائن إ ذ ا جان امر معه ق ر ي ن ة تدل على التكرار أ و عدم التكرار فلا إ ش ك ا ل فيه يحمل على مدلول ا ل ق ر ي ن ة مثال ذلك أ ق م ا ل ص ل ا ة لدلوك الشمس يعني يتكرر ا ل أ م ر ب إ ق ا م ة ص ل ا ة الظهر كلما زالت الشمس فهذا أ م ر مفيد للتكرار بوجود ا ل ق ر ي ن ة قال في كل عام يا رسول الله قال لو قلت نعم لوجبت الحج في العمر م ر ة هذا فيه قرين على عدم ج و ب التكرار إ ذ ن الخلاف في أ ي شيء فالامر المجرد عن ا ل ق ر آ ن هل يحمل على ا ل م ر ة أ و يحمل على التكرار قال المؤلف اختار المؤلف ب أ ن ه يدل على م ر ة و ا ح د ة وهو الصواب ل أ ن ا ل أ م ر مطلق و المطلق يتحقق بفعل فرد من أ ف ر ا د ه لما يقول صل ي هنا متعلق ا ل أ م ر نكره في سياق ا ل إ ث ب ا ت فتكون م ط ل ق ة ك أ ن ه قال صل ي ص ل ا ة و النكره في سياق ا ل إ ث ب ا ت تكون م ط ل ق ة قال المؤلف بعض الاصوليين يقول انها تقتضي التكرار واستدلوا عليه ب ق ي ا س ه على ا ل أ م ر بقياس ا ل أ م ر على النهي النهي يحمل على التكرار قالوا فكذلك ا ل أ م ر لكن هذا استدلال مع الفارق المؤلف ر د ق ا ل إ ن هذا قياس في ا ل ل غ ة و نحن لا نعمل به لكن هنا قياس مع الفارق ل أ ن النهي لا يحصل الامتثال به إ ل ا بتركه على الدوام بخلاف ا ل أ م ر ف إ ن ه يحصل امتثاله بفعله م ر ة و ا ح د ة الدليل الثاني لهم قالوا ا ل أ م ر يستفاد من ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء اعتقاد وجوب المامور به و العزم على امتثاله و فعل المامور به و اعتقاد الوجوب و العزم على الامتثال تجب ب على التكرار فكذلك فعل المامور به و و ج ي ب عن هذا ب أ ن اعتقاد الوجوب هذا م ر ة و ا ح د ة فانما يستمر معه فرق بين استمرار الشيء وبين تكرر إ ي ج ا د ه م ر ة أ خ ر ى ومثله العزم على الامتثال لا يجب على التكرار و إ ن م ا يجب م ر ة و ا ح د ة هذا خ ل ا ص ة هذا المبعث نعم قال ا ل م س أ ل ة ا ل س ا ب ع ة مطلق الامر محمول على الثور عند جماعه ا ل م م ن ا ت وقال اخرون ان التراثي فيه ي ذ ب وغلط ا اخرون يثبت ان ل ت ع ي ف ل المبادره وأن ل فعلة يأتضي و ا ح ة الى الطائفة المجادرة الامتثال واجب و ا ل ف ر ي ن أ ح د ه م ا إ ن في ا ل ت أ خ ي ر ت ه ا و ن بالقرب والثاني إ ن في ا ل ت أ خ ي ر تغريرا ب ا ل ع ب ا د ة ل أ ن ه ربما ف ا ج أ ت ه المنيه なので、このように言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うこ ل أ ن ا ل أ م ر ورد مطلقا بالزام الامتثال ه و ن س ب ة الزمان إ ل ي ك ن س ب ة ا ل م ك مكان و التعيين فيهما مفتقر إ ل ى ذلك ف أ م ا ما تعلم به من أ ن فيه تركا ل ل ح ر م ة فيعالجه إ ن فيه أ خ ذ ا بالرخصه و عملا بالدليل لا سيما و ا ل ح ر م ة إ ن م ا تثبت بالاعتقاد اولا ف إ ن ا ع تقعدت فورا ك ا ن ا ل ت أ خ ي ر و تهرم ا بن ح م ة و إ ن ا ع تقعدت ت أ خ ي ر ف م ت ه ا ر ن بها بل ا ن ت ث ل ا ل و ا ج ب بل فما تاثر ه و ن فما تهاون فما ت بالواجب ا ل و ا ج ب بل ا ن ت ث ل ا ل و ا ج ب و أ م ا قوله إ ن فيه تعرضا للعقاب وتسيبا إ ل ى ا ل ت ع ص ي ة فهو فصل حاد اختلف فيه جواب القائلين بالتراخي فكان شيخنا أ ب و فكان شيخنا أبو حامد وامام ن الغزالي ان التراخي اينما جاز بشرط سلامه ا ل ع ا ق ب ة ك ر ا ن ي إ ل ى الهدف و إ ذ ا فرض رمي الكمامه وهذا مما لا نرضاه ف إ ن إ ل ز ا م المكدف الفعل مؤخرا بشرط س ل ا م ة ا ل ع ا ق ب ة وهو لا يعلمها ولا يقدر عليها هدم للتكليف م ا في باب ا ل إ ض ا ف ة والعلم وعلى هذا الاصل يخرج ما الزم و م ض ا ئ ر أ م ا الرد الى الهدف فمباح ليس ا ل ت ك ل ي ف و أ م ا الرد الى الصف او في ا ل ج م ا ل فلا شيء عليه、فيه. والحكم به لا يفتقر م ل القصد ولا ي ش ت ر ق في ذ ل واما الظواهر التي ي ت ك ر ه ا فلا ح ج ة لهم في علم وجهين احدهما إ ن هذه ا ل م س أ ل ة في أ ن ث ا ل ه ا لا يثبت الا ل ل د ل ه القطعيه لا للظواهر ا ل ش ر ي ة الثاني انها م ق ت ر ن ة بقرائنا افترضت حملها على ا ل م د ا د ل أ ن ا ل م غ ف ر ة تحصل باجتناب المعاصي واجتناب المعاصي ي ق و م على الفور نعم ذكر المؤلف في هذه ا ل م س أ ل ة هل ا ل أ و ا م ر تقتضي ا ل ف و ر ي ة أ و لا تقتضي فقال ط ا ئ ف ة ب أ ن ا ل أ م ر يقتضي ا ل ف و ر ي ة و لعل هذا أ ظ ه ر ل أ ن ه إ ذ ا جاز ا ل ت أ خ ي ر فسيؤدي إ ل ى تركه ثم ان اهل ا ل ل غ ة يعيبون على ا ل م أ م و ر عدم ا ل م ب ا د ر ة في امتثال ا ل أ م ر يقول رئيس في العمل و صلح ا ل و ر ق ة قال إ ي ش و ص ل ح ع ق ب خمس سنين ا ل أ م ر لا يقتضي الفور يقول لا يلتفت إ ل ى هذا هذا يؤدي إ ل ى إ ب ط ا ل ا ل أ ع م ا ل بالكليه قال المؤلف قال بعضهم ب أ ن ا ل أ م ر يقتضي ا ل ت أ خ ي ر وهذا قول خ ط أ لماذا ل أ ن ه ظاهر هذا اللفظ أ ن من بادر و أ د ى الفعل على الفور ف إ ن ه لا يجزئ هذا ما يقولونه نعم ذكر المؤلف عدد من الاستدلالات و قلنا الصواب أ ن ا ل أ م ر يقتضي الوجوب أ ن ا ل أ م ر يقتضي الفوريه و يقول استدلوا ب أ ن في ا ل ت أ خ ي ر تهاونا ب ا ل ح ر م ة و تغريرا ب ا ل ع ب ا د ة و يحتمل أ ن تفاجئ ا ل م ن ي ة قبل أ ن يفعل ما أ م ر به فيكون متعرضا للعقاب استدلوا عليه بقوله و سارعوا إ ل ى م غ ف ر ة من ربكم و بادروا بالاعمال اختار المؤلف القول ا ل آ خ ر ب أ ن ا ل أ م ر لا يدل على الفور على الفور مع استحباب ا ل ف و ر ي ة استدل على هذا ب أ ن ا ل أ م ر مطلق في الزمان لم يذكر زمانا فيكون حينئذ مطلقا ففي أ ي زمان امتثل عد ة الفاعل ممتثلا و التعيين يعني تعيين أ ح د الوقتين محتاج إ ل ى دليل و أ ج ا ب عن أ د ل ة المعارضين له فقولهم ب أ ن عدم ا ل م ب ا د ر ة لامتثال المامور فيه تعرض للعقاب و تسببا الى ا ل ت ع ص ي ة ب ع ض الفقهاء قال إ ن م ا يجوز ا ل ت أ خ ي ر إ ل ى آ خ ر الوقت بشرط أ ن تعلم يا أ ي ه ا المكلف أ ن ك ستبقى إ ل ى آ خ ر الوقت ومن ي ن جئت هذا الشرط ثم هذا ليس في ق د ر ة العبد تجي س ك ت ه في نصف الوقت ويموت ورد المؤلف على الاستدلال بمثل قوله وسارعوا إ ل ى م غ ف ر ة من ربكم قال م س أ ل ت ن ا م س أ ل ة ق ا ط ع ة فلا بد فيها من أ د ل ة ع ق ل ي ة فلا يكفي فيها الاستدلال بالنصوص ا ل ل ف ظ ي ة وهذا يخشى المرء على نفسه من ع ا ق ب ة مثل هذا المقال إ ب ط ا ل النصوص ودلالتها و ز ع م ا ل إ ن س ا ن ب أ ن بعض المسائل لا يصح ان يستدل بها ب ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة يعني قول خطير أ خ ش ى منه نعم قال ا ل م س ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة قال ع و ا م ا ت ن ا رحمه الله عليهم الصلاه تمشي في اول وقت يمكنك من موسعه قال له العراق ت ج و الصلاه في آ خ ر الوقت وهذه ا ل م س أ ل ة ف ر م ي من فروع التي قبلها وقد عظم في الخوف بين ك ل ا م ا فيها و ت ش ح ب القول في معانها والظاهر ل ن ش س ر و ا ي ه كلامه إ ن العبادات ا ل م ا م و ر بها على لذه احسان في تعلقها ب ا ل و ق ت وقد تستغرق العباده جميع الوقت لها و ك أ ن ه ا جعل حدا فيها وذلك الصف والثاني عباده م ب ق ت بوقت يتقرب ا م ت ث ا ل ه ا ويسع ا ع ب ا د ا لها وذلك ا ل ص ل ا ة والثالث ع ب ا د ة لم ترتبط ب و ق ت ولا ل ي ق ت بمده في مطلق امرك الكفاره وقضاء الصلوات وقضاء الصلوات والحفظ على اختلاف ي ه ذ ا ف أ م ا الصوت فلا كلام ل أ ن طرفيه موبقين بوقته و أ م ا الصحابه قال اصحاب ل ا ل ص ل ا ل لا تجب إلا في لان تجيب إلا الله في آفر أ جواز ا ل ت أ ث ي ر مع خيره مكلف بين الفعل و ا ل ت أ ك يضارب الوجوب أ ج ا ب عن ذلك علماؤنا بجوابين أ ح د ه م ا ان قالوا انما جاز ا ل ت أ ث ي ر ب ش ر العزم على الفعل وبهذا فارق الموافق الثاني إ ن جواز ا ل ت أ ث ي ر إ ن م ا يضارب و ج و د الضيق م ほかのおじいちゃんの言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言う أقوى أ و اما ل ما بدأ صوروا ا ل ر ووقوع ل ولا ف ر يطار من ذلك إخلال ب ضرب المثل لخياطه الثوب فالخلاف أ ي ض ا في متصور ل أ ن ه م يقولون أن الوجوب لا يتحقق في الخياطه الا في آ خ ر م د ة وبالجملة. وبالجمله ان ا ل م س أ ل ة مع ت ب ا ع ب أ ك ت ا ف ه ا ع س ر ة علينا به ولا عله لنا فيها إ ل ا جواز الفعل في أ و ل الوقت ويكون م ن ت ث ل ا إ ج م ا ع ا ً ولولا تحقق الوجوب في أ و ل الوقت لما كان الامتثال فيه مجديا ً فدارت ا ل م س ا ل ة على خلفك ي أ ح د ه م ا جواز الفعل وهو لنا و ي ت ض ي ويعتضيه ه بامتناعه قبل الوجوب ووجوب اعالته وقاحينه غرقا او قصدا ً ولهم جواز ا ل ت أ ث ي ر وينقضها الحج ع ل م والكفاره إ ج م ا ع ا فصارت عمدتنا معتضله بنظائر ة فصارت عمدتهم من منقوظه بنظائر من غيره فكان ا ل ت ب ك ي ر ب ن ا ذكر المؤلف هنا م س أ ل ة الواجب الموسع الواجبات على ث ل ا ث ة أ ن و ا ع واجبات غير م ح د د ة الوقت فهذه لا ي ش ك ا ل فيها مع وجوب ا ل م ب ا د ر ة على ما تقدم في اقتضاء ا ل أ م ر الفوريه مثال ذلك وجب عليه ف د ي ة لتركه واجب من واجبات الحج هل هذا محدد بوقت غير محدد بوقت النوع الثاني ما يكون الوقت محدد ا ل ب د ا ي ة و ا ل ن ه ا ي ة و هذا على نوعين نوع ا ل أ و ل ما يكون الوقت كافيا لفعل ا ل ع ب ا د ة أ ك ث ر من م ر ة مثال ذلك صوم القضاء صوم القضاء ي ب د أ من ثاني شوال إ ل ى آ خ ر ش ع ب ا ن هذا غير محدد الوقت وهناك ما هو محدد الوقت مثل صوم رمضان الاصل ن ا يجب عليه ان تصوم رمضان صيام رمضان هذا يسمونه واجب مضيق ل أ ن الوقت لا يتسع الا لصوم واحد وصيام القضاء يسمونه واجب موسع الواجب الموسع هذا متى تجد متى يجب الواجب فيه هل هو بنهايته أ و بجميع الوقت الجمهور قالوا بجميع الوقت كل الوقت من أ و ل ه الى آ خ ر ه وقت الوجوب هذا قول جماهير أ ه ل ه قال علماء ا ل ص ل ا ة تجب ب أ و ل الوقت وجوبا موسعا يمتد إ ل ى آ خ ر ه فكل ل ح ظ ة من لحظات وقت الوجوب يكون فعله فعل الواجب و الحنف بعض الحنفيه يقولون الوجوب لا يتعلق إ ل ا ب آ خ ر الوقت و أ م ا فعل ا ل ع ب ا د ة في أ و ل الوقت ف إ ن ه يكون مندوبا قال هذه ا ل م س أ ل ة م ب ن ي ة على م س أ ل ة هل ا ل أ م ر يقتضي الفوريه او لا و هذا القول خ ط أ لما قال و هذه ا ل م س أ ل ة فرع من ف ر و ع التي قبلها ي ق و ل هذه ليست من فروعها ل أ ن تلك ا ل م س أ ل ة قلنا هي م ت ع ل ق ة ب ا ل أ م ر المطلق الذي لم توجد معه قرينه و هذه ا ل م س أ ل ة وجدت فيها ق ر ا ء فتخرج عن الخلاف السابق ا ل ح ن ف ي ة قالوا لا تجب الواجبات ا ل م و س ع ة إ ل ا في آ خ ر الوقت لماذا قالوا ل أ ن ه يجوز للعبد أ ن يؤخر ا ل ص ل ا ة إ ل ى آ خ ر الوقت فدل ذلك على أ ن الوجوب إ ن م ا يتعلق باخر الوقت و و ج ي ب عن هذا ب أ ن ه لو كان ا ل أ م ر كما تذكرون لما وجب عليه أ ن يعزم على أ د ا ء الواجب لكن يجب عليه أ ن يعزم على أ د ا ء الواجب إ ذ ا أ ذ ن الظهر لا بد أ ن ي ق و م في نفسه أ ن ه سيؤدي ص ل ا ة الظهر مثلوا لهذا بما لو قال سيدي عبده الزمتك خ ي ا ط ة هذا الثوب في هذا الشهر هذا لا يقتضي منه إ ل ا عمل يوم و ا ل ش ع ر كم يوم ثلاثين يوم حين ي ذ ن ا ل و ج و ب يتعلق ب ا ل ذ م ة و يكون جميع الوقت وقتا للوجوب أ م ا قولهم ب أ ن العزم بدل عن أ د ا ء الفعل في أ و ل الوقت و م ن الدليل على من اين سميته بدلا يجيبوننا دليل قال ا ل م س أ ل ة ترجع إ ل ى شيئين جواز الفعل فهو يجوز فعله في أ و ل و ق ت و قبله و يتضح لك بامتناع فعل ص ل ا ة الظهر قبل وقت الوجوب الثاني انه لو وقع فيه غلط لوجبت اعادته يعني لو صلى الظهر في أ و ل الوقت فوقع فيه غلط في أ و ل صلاته وجب إ ع ا د ت ه لو كان الوجوب ما يتعلق إ ل ا ب آ خ ر الوقت لما وجب عليه إ ع ا د ت ه هذا شيء مما يتعلق بهذه المسائل على اننا نقف على هذا الموطن أ س ا ل الله جل و علا أ ن يرزقنا و اياكم العلم النافع و العمل الصالح و أ ن ي ج ا ل ن ا و اياكم من الهدى ا ل م ت د ي ن هذا و الله أ ع ل م و صلى الله على ن ب ي ه محمد و على آ ل ه و صحبه أ ج م ع ي ن